انك حميد مجيد ثم اما بعد انا عايزك تتخيلي معايا الليلة انا عايزك تتخيل معايا ان احنا يوم القيامه ايه ده هو الدرس الليله درس رعب ولا لا يا جماعه والله ده موضوع ثاني خالص انا عايزك تتخيل يوم القيامه وكل اللي احنا بنسمع عنه الشمس قربت وكل حاجه اتنسفت والكون مقلوب وكلنا بنجري على حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا مشتاقين اكتر من العطش اللي في حلقنا تجاه الرواء اكتر من العطش ده العطش اللي في قلوبنا رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مره هنشوف حبيبنا المصطفى وكلنا بنجري على الحوض قربنا من الحوض ولقينا الدنيا زحمه جدا مليارات اتبعوا حبيب الله عليه الصلاه والسلام واحنا مش عارفين ندخل ازاي وفجاه في وسط الزحمه دي لقيت واحد بيجري وبيقول انا اتخلف عن رسول الله ده مين ده سيدنا علي ابي طالب اللي كان بيموت في غزوه خيبر ولكن لما الرسول صلى الله في خيبر ما رضاش ابدا انه يتخلف عنه حتى وهو بيموت وانت بتبص لسيدنا علي بن ابي طالب لقيت واحد جاي من الناحيه الثانيه ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفه وراءهم رجاله والله لا نزاحم انهم اليها على الحوض ده ابو مسلم الخولاني اللي كان يفضل يقوم الليل لغايه ما رجليه توقف ما عادش قادر يقول لا يجلد رجليه ويقول اي اصحابه محمد لم يخلف وراءهم رجالة وفعلا ان شاء الله يجي على الحوض وانت بتبص لابو مسلم الخولاني مبهور تلاقي شاب امريكان ستايل خالص وشكله ايه شكله ده مين ده ده صهيب الرومي اللي ساب كل حاجه وبيع كل حاجه عشان النبي مع سيدنا مصعب بجماله وبهاءه وعطره جنبهم واحد رابط راسه باعصابه حمراء وماشي بيعرج ده ابو اللي مات على باب حصن اليمامه وهو بيحاول يفتح الحصن بعد ما رجله اتكسرت ورايح يقابل النبي بيقول على العقد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام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 قصة الرحله الى حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحله الى حضره رسول الله ايوه المكان الوحيد الرحله بتبدا ازاي بتبدا من اول ما بنطلع من تحت القبور من اول ما بنطلع كل واحد مؤمن مات على عمل عليه ده دي طلعات خاصه واحد في الحج لبيك اللهم لبيك. واحد خارج كان ميت وصايم واحد مات وشاهد مسك رهيب وريحه رهيبه طالعه من تحت التراب بس في صفه مشتركه ما كل المسلمين تشوفوا واحد اللي هما غر محجلين من اثر الوضوء لؤلؤ في راسهم ولؤلؤ في ايديهم ولؤلؤ في رجليهم في اماكن الوضوء فالراسيها السلام هو والملايكه قاعدين يلموا الغر المحجلين دول بقى الرسول في ارض المحشر هو الملايكه كل واحد غر محجل يجيبوه يجيبوه يجيبوه, يجيبوه. على الحوض على... النبع الصرب هو اللي نازل يستقبلك. هو اللي من شؤه اليك واقف يستقبلك عشان يوريك الحوض عليه الصلاه والسلام شوف النبي بيحبك قد ايه انت بتحبه قد ايه بتحبيه بالله عليكي بتحبيه بجد بالله ربك يتمنى الشؤ للرسول عليه صلواته وسلامه النبي والملائكه بيلموا الغر المحجلين عشان يدخلوا على الحوض خدوا بالكم يا جماعه في ثلاث انواع ما بيدخلوش على الحوض بيتطردوا بره النوع الاول ترك الصلاة ليه لانه مش غره محجل اصلا لانه ما كانش بيتوضا اصلا فده ملوش علامه النوع الثاني يا جماعه اللي النبي عليه الصلاه بيقول له سحق لما الملائكه تقول له انك لا تدري ما احدث بعدك الا غير وبدل زي شكل النبي ولا ليله زي ليل النبي ولا حياته زي حياه النبي ولا في ولا اي ملمح فححته زي ما النبي لو بصيت عليه من بعيد تقول لا يمكن يكون ده مسلم اللي شكلها لا شكلها ولا لبسها ولا حجابها ولا اخلاقها ولا دينها لها علاقه بزوجات النبي عليه الصلاه والسلام دول بيطردوا من الحطمه بيدخلوش اوعى تكون من النوعيه دي النوع الثالث اللي جاي شايل المال حرام على رقبته وبيقول اغثني يا رسول الله يقول له لا املك لك شيئا قد بلغتك انا قلت لك ان الويا دي بتطرد يا جماعه في نوعيه بتطرد طب اول ما بيدخل بيلاقي حوض قدام النكه لليمن كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم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 يعني ان يتسمح لك انك تدخلي يعني ان يؤذن لك ويوافق انك تدخل الموضوع خطير يا جماعه موضوع حوض النبي خد يكون كثيرا الواحد ما تعرضش ليه وكثير ما تعرضوش ليه ولكن الموضوع خطير جدا جدا جدا يعني ايه ان يؤذن لك انك تدخل يعني ايه ايه يعني ان أنا يؤذن ليا رقم 1 انك تشوف النبي عليه الصلاه والسلام هتشوفه لاول مره حبيب الله حبيب الله اللي استحمل عشانك وعشانك كل حاجة حبيب الله اللي ضحى بعمره عشان احنا نجري مع بعض ونروح الحوض عليه الصلاه والسلام الحكمه بنبي معيط كان يخنق في صحن الكعبه وهو ونازل يدعو الى الله عشان نطلع مسلمين الرسول يجي بقدميه يئم من طول يوم عليه عليه الصلاه والسلام ويجي المشركين هذا يضربوه وهذا يشقوا يقعدوا يضربوه ويطعنوه ويقعدوا يشدوه بر بالسلام والصحابه مش قادرين يعملوا للنبي حاجه عدا ابو بكر الصديق ويرجع اليوم الثاني ويرجع يدعو الى الله ويرجع يكمل عليه الصلاة والسلام اول حاجه انك هتشوف حبيب الله بعينيك ثاني حاجه انك هتشرب في وسط العطش اللي الحلوق تتمزق منه انك هتشرب ده كفايه العرق اللي الناس بتعرقوا يوم القيامه عرق رهيب الناس هتموت من العطش الاف السنين لغايه 40 50 الف سنه والمشركين قاعدين يقولوا نريد ان تسقينا نريد ان تسقينا لغايه ما النار تعرض لهم كانها سراب كانها اثر ميه يحسبوها ميه يجروا يندلقوا فيه هتشرب وتشرب هشرب في العطش الرهيب ده ايوه ثالث حاجه يشرب شربه لا يظمأ بعدها ابدا لا يحدن بعدها ابدا لا يسود وجهه بعدها أبدا خمس جوائز رهيبه لا لسه يا جماعه غير الام الام يعني ايه الام انتوا متخيلين بره في ايه أنا عايزك تقارن ما بين بره وما بين جوه هتذهل بره في بره كل العلوم بره الجبال وإذا الجبال سيرت ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذر واقعا فبصفصفها الجبال يا جماعه وبسته الجبال بس فكانت هباء منبث الجبال بقت عواصف رمليه العواصف الرمليه في الدنيا بتقتل ملايين بتقتل الالف بتخليها قصص متراكمه ما الجبال يميه وتكون الجبال كالعين المنفوش جبال الارض تطايرت ودخلت مع بعض بقت الوان متداخله مع بعض الجبال يا جماعه وبسته الجبال وساءل الجبال سيره وحملت الارض والجبال فدكتها دكه واحده